هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ۚ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا فأما الذين في قلوبهم فَيَتَّبِعُونَ فيتبعون ما تشابه ابْتِغَاءَ 111. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 112. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 117. وما يذكر إلا أولو الألباب 118. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 وَأُلَيَكَ هُمْ وَقُودٌ نَارٌ كَذَبْ بَأَلِ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بَأْيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ 119. وبئس المهاد 110. قد كان لكم آية في فئتين التقتا 111. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 112. كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 113. والله يؤيد بنصره من يشاء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 114. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير 115. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 116. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا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 إذ قالتِ إمرأةُ عِمرانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 112. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين. ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متفيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 جَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَوْ وَلَا نَصْرَانِيَوْ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا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 وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يُضِلُّونكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْذِبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.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 119. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 110. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمالهم ثمنا قليلا 111. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم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 119. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 110. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه. قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصري. قالوا أقرنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين.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 قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم من أُلْأَرْضِ فليقبل من أحدهم من أُلْأَرْضِ ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير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 لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون ها وجو وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاه حفرة من النار فانقذكم منها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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانا من دونكم لا تتخذوا بقانا من دونكم لا يألونكم خبلا ودوا ما عن قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 إذ تقول للمؤمنين عليكم أي من دكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا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 يغفر למי يشاء ويُعذبُ مَن يَشَاءُ اللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تأكُلوا الرِّبَا الضَّعَفَ مُضاعَفَةً واتَّقُوا اللَّهَ لعَلَّكُم تُفْلِحونَ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 ذكر الله فاستغفر لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُؤلَاءَكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبّهِمْ وَجَنَّاتٍ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 119. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 110. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 111. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 112. وتلك الأيام نداولها بين الناس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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وَمَن يُرد ثواب الدّنيا نُؤتِيهِ منها وَمَن يُرد ثواب الآخِرَةِ نُؤتِيهِ منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 فَأَمَّنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إبتعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أو لم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عذب أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوملتقال جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين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 119. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 110. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.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 كل نفس ذائقة الموت 112. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغن في أموركم وأفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 ربنا إننا سمعنا منادي ينادي سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار.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 ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عيد الله والله عيده حسن الثواب.